فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقره ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخره هم كافرون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 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال سأتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها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 وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا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 فَإِنَّ أَصْبِرُوا فَنَارُ مَسْوَلَهُمْ وَإِنَّهُمْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ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 وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الْحَيَاةِ الدنيا وفي الْآخِرَةِ ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون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 يَقُولُهُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّا أُولَئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فيه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 أو يَكْفِ يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مريه من لقاء ربهم؟ ألا إنه بكل شيء محيي